أم تتخذ مما يخلق بناته وأصفاقه بالبنين، وإذا بوشى أحدهم بما ضرب للرحمن متلا ظل وجهه مسوداً، ظل وجهه مسوداً وهو كظيم.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 وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إلا قال مطرفها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن وإن على آثارهم مقتدون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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء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 نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقَتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 ونا دافعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه تجري من تحتي أ تبصرون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 ولمَّ ضُربَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ إن هو إلا عبد أن عمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها واتبعون واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 إن الله هو ربّي وربكم ثعبُدُهُ ربّي وربكم ثعبُدُهُ هذا صراطٌ مستقيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ دَيْنِهِمْ فَوَيْنُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأما يؤفكون وقيله يا رب هؤلاء قوم لا يؤمنون قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون